إلى الله إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزرة أخرى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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ مِنْهُ إليهم من قبل وجعل لله أَن ليضل عن سبيله قل تمتتعب كفرك قليلا إنك من أصحاب النار أما من هو قالت آن؟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 Fabudu مَا min dunihi. Qul inn al khasirina, ladin khasiru anfusahum ve ahlihim yom qiyamah. Ala zallik, hu al al mubin. min.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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثنيا تقشع الر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشع الر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ, من كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّبَقِ إِذْ جَاءَهِ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 بهم ذلك جزاء المحصين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون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 قل أَفَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون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 قُلِ اللَّهُ الشَفَاعَةُ جَمِيعَ الَّهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن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 قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء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 إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعون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 تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنتم لمن الساخرين أَوْ تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين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 قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى وَسَيَقُولُ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ إلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبَةٌ فَدَخَلُوهَا خَالِدِينَ